أعوذ بالله والشيء والرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى السلام وعطة وعطة وعطة ذاك بابهم كذرون جنبون إلا الذين آمنوا وعنوا طارحات لهم أدروا ويؤمنون صدق الله رحمة الله وبركاته